صاحب الجمل الأحمر على جمل أحمر يطوف ذلك الشيخ الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمكة المال والسلطة مقابل ترك الدعوة إلى التوحيد فلما قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن أخذته آياته فنهض نحو قومه فقال سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة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 وها هو الشيخ اليوم يكرر مناشدته كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يراقبه من بعيد فيرى عمه حمزة قريبا من معسكر الوثنيين فينادي علي يا علي ناد لي حمزة انطلق علي فناداه فأقبل فلما جاء سأله صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم فقال حمزة هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة وقد علمتم أني لست بأجبنكم كلمات عتبة أسعدت ابنه المؤمن أبا حذيفة كأني به يرفع رأسه يتطاول علّه يحظى بنظرة أخيرة إلى هذا الشيخ الذي طالما لعبه وهو طفل وقبله وطاف به حول الكعبة فهل من خاتمة حسنة لهذا الأب الذي أكلته الجاهلية؟ بدى من إنصات الوثنيين إلى عتبة أنهم قد اقتنعوا خاصة أمية الذي يشعر أنه ينقذه من الموت لكن إن اقتنعت كل قريش هل سيقتنع أبو جهل الذي استنفر قومه ليشفي حقده أبو جهل الآن أكثر حماسا للقتال بعدما رأى قلة المؤمنين وضعف تسليحهم لدرجة أنه شبههم ببعير مطبوخ جاهز للأكل تخوف عتبة من عناد أبي جهل فأرسل له رجلاً يدعى حكيم بن حزام مشى حكيم بين أخبية الجيش حتى وجده جالساً يطلي درعه بزيت ولما وقف أمامه أخبره باقتراح عتبه وأنه قد تكفل بدفع دية عمر بن الحضرمي الذي قتله التميمي في رجب الماضي فنهض أبو جهل غاضبا ليحطم هيبة عتبة صاح به واتهمه بالجبن وأنه لا يخشى على قريش وإنما يخشى على ابنه من سيوف قريش وقال إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور فثار عتبة وبادله الشتائم وقال ستعلم أين الجبان ارتفعت الأصوات واللغط فهل سيحدث شقاق بين الوثنيين؟